ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَرَدَ قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَالُوا هَمَسْتُمْ مَتَ وَلَّى إِلَهُ إِنِ فَقَالُوا رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَا اسْتِحْيَاءٍ إن قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من قُلْتَ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَسْتَ جِرُ إِنَّ خَيْرًا مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِي قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُمْكِنَكَ إِحْدَى البَنَتَيْنِ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تُرْضِعَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ مَن تَعَشَّرَ فَالْمِيدَنَ عِندِكَ فَإِنْ أَتَمَّتَ عَشْرًا فَالْمِيدَنَ عِندِكَ عَمَّا أُرِيدُ ان اشق عليك ستجدني ان شاء وَلَذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنكَ أَن يُمَرَّ الْأَجَلُ إِن قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَا